بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتزيلها والتأييف بينها محمد بن أحمد أبو ليلة الأثري إخوة الإيمان والآن مع الشريط العاشر بعد المئة الثامنة على واحد تحت عنوان ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تم تسجيل هذا المجلس في اليوم الثاني من ربيع الآخرة 1415 جري الموافق اليوم الثامن من الشهر التاسع 1994 ميلادي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 وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار في هذا المجلس المبارك حيث نلتقي شيخنا وأستاذنا الشيخ محمد ناصر الدين ألباني الذي عودنا على كثير من هذه المجالس العلمية التي يتبوأ فيها علم الكتاب والسنة فيها مبوأ صدق ورغبة في العمل إليه ولطالما اشتاقت نفوسنا إلى كثير من القضايا التي تدور في واقعنا الحياتي ونتأملها فيما مضى في غابر القرون تسعى بدبيبها حاثة نفسها أن تصل هذا الحاضر الذي نعيشه بها على ما كان فيها من فساد وضلال وتأز الأحداث في حاضرنا إلى أن تمشي بأرجل قوية إلى المستقبل لعلها تجد أيضا أناسا يحتضنونها كما احتضنها في هذا الحاضر أناس كثيرون وكما كان لها في الماضي أنصار كثيرون أقول طالما تاقت نفوسنا إلى عرض مثل هذه القضايا التي ولا نقول ذلك مجاملة لشيخنا حفظه الله وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا بل هي الحقيقة التي لا مرية فيها فإنه وحده الذي يستطيع أن يجيب على هذه الحوادث التي تقع في حاضرنا سواء ما كان منها متعلقا. بالشؤون الاقتصاد ام بالشؤون التربية والتعليم ام بالشؤون العامة الاخرى التي تهم المسلمين بعامة ونحن اذ نحمد الله تعالى على وجوده بيننا لنحمده سبحانه وتعالى مرة اخرى انه يمكننا بين الفينة والفينة ان نأخذ عنه ما قدر الله له وما أفاء عليه من هذا العلم الذي انتشر في أخطار الأرض كلها لذلك ونحن الآن ومن غد وبعد غد ولا ندري إلى أي مدى تبقى هذه الأحداث متتابعة وهذه القضايا يأخذ بعضها برقاب بعض والناس حائرون من حولها فمن قائل سوف تنتهي بذاتها والزمن كفيل بإزالتها ومن قائل ان التغيير لا بد له من يد مغيرة قوية قادرة على التغيير ومن قائل إننا بالصبر والمصابرة وأخذ الأمور بالحكمة واللين وتوجيه الناس الوجهة الصحيحة الصائبة بالحق والهدى والعدل إن هذا كفيل بتغيير هذه الحوادث وإزالتها ولو طال الزمن ولو بذل الجهد الكثير ومن هذه القضايا والحوادث نستطيع أن نقول إننا والحمد لله رب العالمين ومن فضله الذي امتن به علينا أننا والحمد لله قد نجونا منها وذلك بنائنا عنها بعلم أفاد أفدناه من الكتاب والسنة على يد شيخنا جزاه الله عنا ولا أريد هنا أن أقدم للسامعين الشيخ ناصر الدين الألباني فهو غني عن التعريف ولعل التعريف بالمعرف لا ينبغي أن يكون لما أعلم من نفسي أنني لا أغلو في الشيخ بأي وصف وصفته يعرف مني أنني أصدقه فيما أقوله فيه ويعرف الناس مني ذلك ولكنني أقول إن القضايا الكبيرة العظيمة تحتاج إلى رجل كبير عظيم ولا أحسب إلا أن شيخنا هو ذلك الذي يجب أن يقول قولة فصل في أي قضية من هذه القضايا وفي أي أمر من الأمور وفي أي حادثة من الحوادث ولا بد أن أقول أيضا إن الأحداث لو وقفت عند واحدة أو اثنتين أو ثلاث لهان الخطب ولكنها آخذ بعضها برقاب بعض وكل حادثة كأنها تقول التي سبقتها أنا ظهير من ورائك أنا كفيل بأن أدفع الشر الذي يراد بكي أن تزولي من أمامي الإصلاح بل إنني كفيل وظهير أن تبقى, أن تبقي أن تبقي دائما أمام الإصلاح عقبة كأودا لا تتحركين ولا تزولين والأحداث التي تقع في عالمنا اليوم لا أقول العالم كله بل في عالمنا الإسلامي بخاصة أحداث لا نستطيع أن نصفها إلا بأنها سوداء قاتمة وبأنها مظلمة ظالمة وبأنها صعبة عسيرة وبأنها من الصعب جدا أن يفكر الإنسان في زحزحتها إلا أن يقول اللهم عونك الذي لا ينقطعه عن الضعفاء والمستضعفين في الأرض وأنه لا ملجأ منك إلا إليك فنسأل الله أن يجعل ملجأنا إليه وحده سبحانه وأن يكون ظهير هذه الطائفة المصلحة الصالحة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي ونحن السؤال الذي نوجهه لشيخنا بمناسبة الأحداث التي تجري في بعض البلاد العربية والتي تميزت بالعنف والشدة ولا أريد أن أسمي بلدا بعينه فما من بلد أو فما يكاد بلد من بلاد المسلمين يخلو من هذه الأحداث التي استبيحت فيها الدماء والتي انتهبت فيها الأموال والتي شاع بها الفزع وكثر فيها الرعب واختفى الأمن وضاع الرخاء وصار كل واحد من المسلمين يبحث عن ذاته في خضم هذه الأحداث يمينا وشمالا وأماما وخلفا ومن تحت رجليه ومن فوق رأسه ينتظر في كل لحظة من اللحظات أن يصيبه من شواضي فتنة جديدة أو شضية من حادثة رعيبة أو سوء ينتظره أو لا ينتظره يأتيه على غفلة على حين غرى فنريد أن نوجه لشيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني سؤالا وهو وإن كان طويلا لكن طول نفسه جزاه الله خيرا وطول باعه في العلم سوف يأتيان على طول هذا السؤال بلا ملل ولا ضجر بل إن الجياد من الجياد كلما طال مسير المسير بها كانت أسرع وأقوى وأجلد وأصبر لبلوغ الغاية البعيدة السؤال شيخنا حفظك الله التبس الأمر على المسلمين في هذه الأيام ولا أقول علينا نحن من نحن على منهج الكتاب والسنة لأن الله عز وجل يعطي أصحاب هذا المنهج بصيرة واعية وفكرة سديدة ورأيا يحميهم من الوقوع في الخطأ الذي تقع فيه الجماعات الإسلامية الأخرى والواقع المشهود شاهد على ذلك فأقول التبس الأمر على المسلمين بعامة وبوجود الجماعات الإسلامية التي تدعي كل جماعة منها أنها على حق وكلها تتفق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكن كل جماعة تنهج منهجا يختلف عن الأخرى وأبرز ما يظهر على الساحة منهجان اثنان أما الأول فهو داع إلى التغيير بقوة السلاح والعنف بحجة أن الأنظمة الحاكمة اليوم أنظمة كفر وأما المنهاج الآخر فهو داع إلى التغيير بالحكمة والموعظة الحسنة والصبر والمصابرة ولا شك أن ما يطلع على المسلمين في كل فجر يوم جديد وما لا يغيب مع غروب الشمس بل تتكاثر يوما بعد يوم يجعل الأمة أو يجعلنا نحن على الأقل ومن هو على مثل ما نحن عليه يفكر تفكيرا يقرب أحيانا ويبعد أحيانا أخرى إلى أين يمكن أن تصل الأمة وهي على مثل هذا الحال فقد فسد تفكيرها تفكيرها العلمي وتفكيرها الاقتصادي وتفكيرها السياسي وتفكيرها العسكري ولا أدل على ذلك من هذه الفرقة الضاربة فينا بين ظهرانينا فكل فريق من المسلمين يعادل فريق الآخر وكل حزب ينشد الخير لنفسه ويحجبه عن الآخرين وأصبح لكل بلد من بلاد المسلمين تفكير يختلف عن تفكير البلد الآخر وله نظام يسوده يختلف في شكله ومضمونه عن شكل النظام الآخر وتفكيره ومضمونه فأين الطريق وأين نحن الآن وكيف نحدد الاتجاه الذي نسلكه إزاء هذه الفتن المتكاثرة والتي يظهر منها بين الآونة والأخرى بعض المظاهر أو الظواهر التي تنبئ عن حقيقة لا تستطيع العقول أن تتصور ما يمكن لو تحركت هذه الحقائق لا قدر الله وتفجرت على أرض المسلمين فماذا سيحدث يحدث في بلاد المسلمين الاقتتال بالسلاح ويحدث في بلاد المسلمين الاحتراب بالعلمي باسم العلم وباسم الفقه ويحدث في بلاد المسلمين أن يكون هناك خصومات تلتقي فيها الأيدي والأذرع على أمور يتعجلونها ولهم فيها أنات لو انتظروا حتى يأتي حينها ونترك المجال لشيخنا ليحدثنا كيف ينبغي أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مثل هذا الواقع الذي يعيشه المسلمون وجزاه الله خيرا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة عمالنا من يهديه الله فلا مضل له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 وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فليس يخفى على كل مسلم أن الإسلام إنما يقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطالما تكررت الآيات الكريمة في كلام الله عز وجل آمرة أن تكون هناك أمة وجماعة تقوم بواجب الأمر المعروف والنهي عن منكر هذا أمر لا خلاف فيه بين المسلمين قاطبة وإنما قد يكون هناك خلاف في تطبيق هذا الأمر الواجب وهنا لا بد من الوقوف قليلا إن كثيرا من المسلمين الذين أوتوا حظا ولو قليلا من العلم يظنون أن مجرد المعرفة بأمر و... وأنه يجب تغييره يبادرون إلى تغييره دون أن يفكروا بعاقبة ذلك التغيير الذي ينبغي أن يلاحظه القائمون على الأمر بالمعروف والنايع منكر على اختلاف مناهجهم ودعواتهم كما جاء الإشارة إلى ذلك في كلام الأستاذ السائل فنحن نذكر هنا بحقيقة علمية ينبغي أن لا يكون فيها خلاف أيضا ألا وهي أنه إذا كان من المعلوم شرعا أن العلم يسبق العاملة وأن العلم ينبغي أن يغترن به العمل وإلا كان هذا العلم وضعنا على صاحبه إذا كان هذا معروفا لدى كافة طلاب العلم فضلا عن العلماء ولكن ينبغي أن يكون قائما في أبهانهم غير غائب عن بالهم أن أنه في كثير من الأحيان تقتضي مصلحة الدعوة ومصلحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تأجيل العمل عن العلم تقتضي مصلحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تأجيل في قرن العمل بالعلم وإن كان الأصل كما ذكرت آنفا أن يتبع العلم العمل لكن هذا ليس قاعدة مضطردة ففي بعض الأحيان قد توجب المصلحة الشرعية تأجيل العمل وتأخيره عن العلم ومن أوضح الأنفلة الثابتة في السنة كشاهد على هذا الذي نقوله إنما هو حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نصره الله على أعداء المشركين وفته عليه الفتح العظيم وفته مكة ودخلها منصورا وقضي على الشرك وآله دخل جوف الكعبة وصل فيه ركعتين شكرا لله تبارك وتعالى على ما أنعم عليه من الفث العظيم فأرادت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن تستنى بزوجها وبنبيها صلى الله عليه وآله وسلم وأن تدخل الكعبة لتصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال عليه الصلاه والسلام نها صلي في الحجر فانه من الكعبه وان قومك لما قصرت بهم النفقه اخرج الحير عن الكعبه ولولا وهن الشاهد قال عني سلام ولولا ان قومك حديث ادم بالشرك لهدمت الكعبه ولا بنيتها على أساس إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولجعلت لها بابين مع الأرض بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه فأبقى عليه الصلاة والسلام الكعبة على ما بناه عليه المشركون في الجاهلية ولم يعده سيرته الأولى على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام خشية أن يترتب من وراء هذا الإصلاح الإصلاح الواجب وهو إهادة الكعبة على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك وهو من حيث قدرته وتمكنه وبخاصة بعد أن فتح الله له مكة كان قادرا على ذلك من الناحي الحربية أو القوى المادية لكنه امتنع من تنفيذ ذلك الذي هو كان قادرا عليه منعه من ذلك أنه نظر إلى عاقبة هذا الأمر فخشي عليه الصلاة والسلام أن يكون اعادته لبناء الكعب على أساس إبراهيم عليه السلام مثار فتنة لبعض, لبعض الضعفاء من المؤمنين الذين كانوا حديث عهد بالإسلام من هذا الحديث يأخذ علماء المسلمين قولهم المعروف وقد حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكنه من حيث إسنده لا يصح إلا أنه حكمة مستنبطة من هذا الحديث وأمثاله ألا وهو قولهم من كان آمرا بالمعروف فليكن أمره بالمعروف ولا يكون الأمر بالمعروف معروفا إلا إذا كانت المصلحة من الأمر بالمعروف راجحة على المفسدة من هنا نحن نقول إن قيام بعض الأفراد أو بعض الجماعات ببعض الأوامر التي فادخلوا في باب الأمر بالمعروف والناع منكر قيامهم بهذا وأنفاله لا يلاحظ فيه هذه القاعدة التي ذكرتها آرفا والمستنبطة من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من كان أمره بالمعروف فليكن أمره بالمعروف أقول بحكمة يقولها الفقهاء مستنبطين لها من حديث عائشة وقد رؤيا حديثا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يصحه فحسبنا أن نقول إنها حكمة تبناها العلماء من هذا الحديث العظيم الذي نطق به النبي الكريم في عز قوته مع ذلك لم يبادر إلى تغيير بناء الكعبة هذا البناء الذي أقامه المشركون في الجاهلية فلم يغير شيئا من ذلك خشية المفسد الكبرى على المصحى من هنا قلت ما قلت آنفا أنه لا ينبغي لبعض الأفراد أو الجماعات أن يتقدموا إلى تغيير بعض الأمور سواء أمر بالمعروف أو نهي منكر إذا كان يترتب وراء ذلك مفسدة أكبر من المصطعات المرجوة نحن نسمع في كثير من البلاد الإسلامية أن بعض الجماعات تقوم بمثل هذا الذي نحن ندند حوله من الأمر بالمعروف والنهي على منكر لكن بطريقة غير حكيمة وربنا عز وجل حينما ذكر الأمر بالمعروف والنهي على منكر قرن ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة فنرى أن كثيرا من الشباب او الجماعات الإسلامية حين يقومون بمثل هذا التغيير تكون مفاسد التغيير أكثر من الصلاة الذي يرجونه من وراء ذلك الأمر المعروف ونعم منكر وما نريد أن نذكر مثلا البلاد الإسلامية كلها اليوم تعيش في غمرة الإعراض عن هذه الحكمة من أجل هذا نحن نذند دائما وأبدا وننصح الجماعة الإسلامية في كل بلد أن يستنوا بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الإصلاح حيث أنه عليه الصلاة والسلام لم يبدأ الدعوة إلى الإسلامي وإلى الإيمان والتوحيد بالقوة وإنما باللسان والحج والبينة من أجل ذلك قال تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي احسن. رسولنا صلوات الله وسلامه عليه الذي بدأ الدعوة هكذا حينما قوي ساعده واشتد عدوه قال أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله فإذا القوة استعمالها لها وقتها أما الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة فهي مستمرة قائمة في كل مكان وفي كل زمان لهذا نحن ننكر بشدة استعمال بعض الجماعات أو الأفراد القوة ولما تقوم قائمة الدعوة في أي بلد إسلامي في الحدود التي أمر الله بها وهي أن تكون هناك حكومة رشيدة هي التي تقوم بواجب الأمر بالمعروف والنيع المنكر ولا تكون الحكومة هكذا في اعتقادنا جازمين بما نقول إلا إذا كان أمرها كما قال ربنا تبارك وتعالى وأمرهم شورى بينهم ولا يكون الشورى إلا باستشارة أهل العلم والرأي في كل علم وبخاصة ما كان متعلقا من العلوم بالاحكام الشرعية فهذا المجلس من مجلس الشورى هو الذي يتبنى متى يكون الأمر بالمعروف والناع منكر الأمر بالمعروف والناع منكر الذي أراده الله عز وجل وليس الفرد الذي لا يتمكن بطبيعة الضعف البشري أن يحيط علما بواقع الأمة أو الجماعة التي يريد هو أن يقوم فيها بالأمر بالمعروف والناع منكر ولذلك فما نسمعه ما بين آوينة وأخرى من قيام بعض الناس بالتكسير أو بالتحطيم لبعض الأمور المنكرة شرعا وهم بعد لما يؤسسوا لهذه الدعوة حسوسها ولما يضعوا لها قواعدها هؤلاء في اعتقادي يصدق عليهم الحكم التي تكلم بها بعضهم ألا وهي من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه ونحن نقرأ بهذه مناسبة أقوالا لبعض أئمة السنة والفقه هناك بلا شك من الأمور المستنكرة شرعا اليوم انتشار آلات المعازف والطرب قال كثير من علماء المسلمين القدامى وأخص بالذكر منهم إمام السنة أحمد بن حنبل قال أنه ينبغي تكشيرها. وقيد ذلك إذا استطاع ذلك ولم يترتب وراء ذلك مفسده على هذه القاعدة ينبغي أن ينطلق المسلمون في وقت قيام دولتهم في وقت قيام دولتهم المسلمة لأن هذه الدولة هي التي ستسمح بنظامها وبمنهجها لاهل العلم وأهل الأمر بالمعروف والمنكر أن يغيروا كل ما ينبغي تغييرهم أما أن يقوم فرد أو أفراد أو جماعة أو جماعات بالتغيير والحاكم المسيطر الذي يملك التغيير بالقوة ثم لا يفعل فما نرى هذا من الحكمة أن نستعلي على هؤلاء لأن السلطة والقوة عليهم والمفسدة تكون أكبر وأعظم جدا من هذه المصلحة التي يبتغيها هذا الذي يغير الأمر على وفق الشريعة لكنه قد استعجل الأمر كما قلنا وهين ذاك يبتلى بخلاف ما قد رمى إليه خلاصة القول في هذا المجال هو الأصل أولا آية المذكورة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ولا شك أن من أوتي الحكمة وقد أوتي خيرا كثيرا ثم الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي بيّل لنا أنه لا يجب تغيير كل منكر أو تحقيق كل معروف إلا إذا لم يخشى موراء ذلك مفسدة كبرى هذا ما يحضرني جوابا عن هذا السؤال ونسأل الله عز وجل أن يلهم المسلمين ونسأل حكاما ومحكومين أن يلتجم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن يعود إلى ما كان عليه السلف الصالح من الأمر بالمعروف والنهي عن ننكر بالتي هي أحسن. جزاك الله خيرا وأحسن إليك شيخنا وإلى هناك برزت استفسارات في من أثناء الكلام الذي فتح الله به عليكم جوابا عن ذلك السؤال بعض الناس ربما يتذرعون بالقاعدة القائلة إنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وإذا كان البيان قولا فلا بد أن يكون عملا وإذ الأمر كذلك فإنه لا يجوز للمسلم الذي يرى المنكر أن يسكت عنه ولو كان عاجزا عن إزالته لأنه يؤجر على البيان بيان وجه الحق في هذا المنكر وإن أصابه ما أصابه من الشر والضر فماذا في الجواب عن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر المسلمين أن يأمروا بالمعروف فقد جعل الأمر على ثلاثة مراتب ذلك قوله عليه الصلاة والسلام الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان هذا الحديث في الواقع له علاقة بالشخص الآمر من جهة وبالمجتمع الذي هو يحياه من جهة أخرى أما علاقة الحديث بالشخص الامر ذلك لأن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر يختلفون اختلافا شديدا من حيث قوة إيمانهم ومنهم القوي الذي لا تأخذ في الله دومة دائم فهو يغير المنكر ولو ترتب ومرأ ذلك هلاك نفسه وعلى هذا جاء الحديث ألا وهو قول عليه السلام أفضل الجهاد كلمة حق عند امام جائر لكن والامر مشاهد ومعروف في كل التاريخ الاسلامي سواء الذي جاء به محمد عليه السلام او ما كان عليه الانبياء والرسل الكرام من قبل الناس في ذلك متفاوتون اشد التفاوت طبيعه الانسان تختلف من ضعف وقوة ولذلك فشار الحكيم الذي أوحى إلى نبيه الكريم بمثل هذا الحديث لاحظ تفاوت الناس في إيمانهم فجعل المرتبة العليا في الأمر بالمعروف هو التغير باليده من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع ينزل منزلة أخرى وهي التغيير بلسانه وبكلامه وقد يصل الضعف بإنسان ما أنه لا يستطيع أن يغير لا بيده ولا بلسانه حين ذاك فأقل درجات التغيير هو أن يغير بقلبه وأن يقول بلسان حاله وقد يقول ذلك بلسان قاله اللهم إن هذا منكر لا نرضى به هذا فيما يتعلق بالشخص وقد يتعلق بالمجتمع كما أشرحت آنفا إنسان قوي وليس هناك أقوى أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما ألمحت بل صرحت آنفا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما فتح الله عز وجل على يديه مكة المكرمة كان في منتهى القوة من حيث أنه يتمكى من تغيير لكنه لاهب أن المجتمع الذي هو فيه لا يساعده أن المجتمع الذي هو فيه عليه السلام لا يساعده على تغيير المنكر إذن قولوا عليه السلام ما رأى منكم منكرا فليغير بيده هذه المراتب لا تتعلق فقط بالشخص كما قلنا أنفا بل أحيانا تتعلق بالمجتمع ولو كان الشخص قويا في المرتبة العليا من الأمر المعروف وهو التغيير باليد ذلك كان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما فتع مكة لكنه ما غيره هل كان ذلك عجا منه هشاه ولكنه رأى أن التغيير باليد هنا قد يسبب فتنة ومفسدة كبرى لذلك اكتفى بالتغيير باللسان حيث أشار إلا أن هذه الكعبة ينبغي أن يعاد بنيانها على خواعد إبراهيم عليه السلام لولا أن القوم هم حديث عادم الشرق لذلك بارك الله فيكم أنا أقول بأن هؤلاء الذين يقولون بأن المسلم مأمور بالتغيير هذا كلام صحيح في الجملة وليس صحيح في التفصيل التفصيل هو كما ذكرت آنفا طارة يتعلق بالشخص وقد يكون عاجدا لا يص... هو بإمكانه من حيث المجتمع بإمكانه أن يغير لكنه ضعيف فيكتفي بالتغيير باللسان لكنه أشد ضعفا من ذلك فيكتفي بالتغيير بالقلب وهذا أدنى درجات الإيمان كما جاء ذلك مصرحا في بعض الأهديث صحيحة ومن هذا الحديث نفسه وليس وراء ذلك ذر من إيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام نعم أجبت عن هذا السؤال إن شاء الله جزاك الله خيرا والله يا شيخنا ما من مجلس نجلسه يوما أو ساعة معك إلا ويجري الله عز وجل الحكمة على لسانك فنفيد, فنفيد والله الذي لا يحلف إلا به نفيد الشيء الكثير الكثير فهنيئا لك علمك وهنيئا لنا سماعه والعمل به إن شاء الله لقد والله وضعت قاعدة ملتفت إليها في ظني عالم من قبلك فجزاك الله خيرا آه شيخنا آه من آه من الأمور التي لفتت لا أقول نظري وإنما سمعي وأنت تتحدث قلت يقول علماء المسلمين هذه الكلمة ذكرتني بأمرين أما الأمر الأول فتعظيمك العلماء وتقديرك إياهم وحرصك على الإفادة منهم منهم والاعتراف بفضلهم وقدرهم في حياتهم وبعد مماتهم هذه الأولى أما الثانية فما يقوله أولئك المفترون الهالكون عندما يذكرون الشيخ ناصر وهو شوكة في حلوق الكثيرين من أعداء هذه الأمة غير المنصفين أما أعداء هذه الأمة المنصفون فإنك لست شوكة في حلوقهم إنما أنت, إنما أنت قلم يجري على قراطيسهم اعترافا بفضل علمك عليهم فجزاك الله خيرا وبارك الله فيك شيخنا أيضا هناك مثالة ذكرت في الحديث الذي أوردتموه وحديث عادة قول رسول الله سلام لولا أن قومك حديث عاد لأعدت البيت على قواعد إبراهيم عليه السلام ثم لما أمرها أن تصلي في الحجر السؤال الحقيقة الذي أريد أن أسأله ولربما يكون معلوما الجواب عند الكثيرين ولكن نريد شيئا من البان والتفصيل هذا السؤال هو كأنما يلمح أو الحديث يكاد يصرح بأن القواعد كأنما كانت متوارثة جيلا عن جيل منذ زمن إبراهيم عليه السلام هذا الشطر الأول من السؤال وأما الشطر الثاني فكأني ألمح أيضا من الحديث أن بناء البيت الذي بناه أو أقام قواعده إبراهيم وإسماعيل عليه السلام كأنما كان تحديد قواعده وحيا من الوحي فنريد شيئا من البيان والتفصيل حول هذا السؤال للشطرين بارك الله فيكم أما بنشبه لكون القواعد التي كان كانت الكعبة قد منيت عليها من إبراهيم عليه السلام أنها كانت معروفة أو كذلك وكان قد ألقي في نفسي وأنا أتحدث عن حديث عائشة هذا أن قليلا لنتحدث بأن الكعبة قد بنيت فيما بعد على قواعد إبراهيم عليه السلام لكني خشيت من أن يكون هذا الاستطراد غير مناسب بالنسبة للجواب فصرفت النظر عنه والآن أقول إنه الكأبة قد كتب الله عز وجل لها أن يعوذ بنيانها ولو زمنا قليلا على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذلك في زمن خروج عبد الله ابن زبير على الخليفة الأموي أظن عبد الملك لا. أي نعم ودعوته الناس لمبايعته خليفة وهو في مكة ففي وفي ففي حالة كونه هناك قد نصب نفسه خليفة المسلمين هدم طرفا من الكعبة وأقام وكشف عن القواعد إبراهيم عليه السلام وتوصف وصفا لا يحضرني الآن لأنه وصف هندسي مادي كيف كانت الحيارة مطبقة أو راكبة بعضها على بعض فعبد الله للزبير رضي الله عنه وعن أبيه أيضا قد أعاد بناء الكعبة على أساس إبراهيم عليه السلام وذلك لأنه كان قد تلقى الأمر عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأنتم تعلمون أن عبد الله بن جبير هو يكون ابن أخت السيدة عائشة أسماء رضي الله تعالى عنها ولكن مع الأسف الشديد تدخلت السياسة والأحقاد التي كانت تجري يومئذ بين بعض الحكام حينما قدر الله عز وجل لحكمة أرادها أن يقتلى عبد الله بن جبير رضي الله تعالى عنه وأن يستقر الأمر والخلافة لعبد الملك من المروان فأمر بهدم الكعبة التي جددها عبد الله بن زبير وإعادتها إلى ما كانت عليه في زمن الجاهلية بل في زمن الرسول عليه السلام الذي تمنى أن يعيدها على أساس إبراهيم لكنه خشي من الفتنة فأقر البنيان للجاهلي للكعب كما كان فعبد الملك بن مروان عاد الكعب إلى ما كان في العد الأول ثم من المؤسف أنه ندم وليت أنه يعني ما فعل ما يندم عليه حيث روى الإمام مسلم في صحيحه أنه كان هناك مجلس بين يدي عبد الملك بن مروان فجرى موضوع الكعبة وما فعله عبد الله بن الزبير من إعادتها على قوائل إبراهيم عليه السلام وبطبيعة الحال أنكر ذلك عبد الملك على عبد الله بن الزبير فكان أحد الحاضرين ممن سمع الحديث عن ما أذكر الآن الواسطة إنما هو غير عبد الله عبد الربير عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها النائلة التي حدثت عبد الله عبد الربير بقواعد إبراهيم عليه السلام وأن عبد الله عبد الربير ما فعل إلا ما تلقاه عن الرسول عليه السلام من طريق خالته عائشة هنا ندم عبد الملك وقال لو علمت ذلك من قبل لما فعلت ما فعلته <تصفيق> <تصفيق> لذلك فالأسس هذه القواعد معروفة معروفة أما بقي أظن الشطرة شيخنا تعقيبا على يعني ما جرى بين عبد الملك ابن مروان الحارث الحارث ابن عبد الله الحقيقة على قرب العهد الذي كان بينهم وبين زمن النبوة لم يكن هناك فارق بعيد في الزمن كلهم في القرن الأول ولكن مع هذا يتبين لنا أن معرفة الروايات والسنن والآثار معرفة المتأخرين عن المتقدمين على القرب والبعد سواء يعني أقصد في النسيان والترك فمنهم من ينسى ومنهم من يترك ما يعرف ومنهم من لم يعرف اصلا فإذن أقول القرب والبعد سواء في هذا الأمر وأعني بذلك أن معرفة أو أن العلم يعتمد على معرفة الآثار والسنن التي ثبتت نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتصور عبد الملك بن مروان عندما أنكر على نفسه فيما بعد حيث قال لو كنت أعلم ما أعلم لتركته وما تحمل فإذن هنا يتبين لنا أن عبد الملك في ندامته ما كان يعلم ما جاء عن رسول الله سلم أو ما روى عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها وهذه حجة لنا تمضي بنا إلى الطريق اللاحب إلى يوم القيامة أننا والحمد لله إن نسينا أو أخطأنا فنحن الحمد لله في عصمة من أمرنا هذه وحدة نعم في عصمة من أمرنا يعني نحمي أنفسنا بهذه القاعدة نحن نتكلم عن العهد الأول ومع ذلك العهد الأول ما أنكر أحد عن أحد وإنما اعترف عبد الملك أخيرا بأن الأمر كان عليه لا له الأمر الثاني شيخنا أنه استقرار البدعة سبحان الله عز... سبحان الله العظيم استقرار البدعة ودوام وطول دوامها في الناس يجعلها ثنة ماضية كما هو معروف ولذلك عبد الملك بن مروان لو تريث أو دعا الناس على الأقل أن يعني ينظروا في الأمر أو دعا لو أنه مثلا أفشى في الناس سؤالهم وقال من منكم يعلم أن عبد الم... عبد الله عبدال... بن الزبير كان على حق فيما فعل فربما كان أجابه الكثيرون غير حتى الحارث بن عبدالله لذلك أقول أن طول مكث الناس على البدعة يجعلهم يتسرعون أيضا في تغيير السنة وإزالتها وهذا الذي كان وغفر الله لعبد الملك واروان وغفر الله لعبد الله ابن الزبير والحقنا إن شاء الله بالصالحين دائما شيخنا ذكرتم كلمة الإمام أحمد أنه كان يرى تكسير ألات المعازف والطرب وغير ذلك ولكن على أن لا تحدث محسده الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وهو الصابر المحتسب الذي أحيى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبره على الأذى وقصته في خلق القرآن قصة لا تنسى على الدهر هذا الرجل القوي يضع هذه القاعدة بنفسه أيضا ويتحدث عنها فما بالك بنا في هذه الأيام التي لا يقوى الواحد منا في كثير من الأحيان على أن يصبر أمام فتنة صغيرة وصغيرة جدا الله فرحم الله الإمام أحد منهم وامين ثم ثانية شيء لفت نظري في نظرتكم أو في هذه القاعدة التي ظهر أظهرتموها جلية جديدة أنه لا بد إن يعني الفرد الواحد إذا أراد أن ينكر أن ينكر المنكر ويجد في نفسه القوة لا يجوز له استعمال هذه القوة إلا بعد أن ينظر في واقع أمر الجماعة هذه واحدة أما الثانية وهي المهمة أننا لو استقرأنا تاريخ الإسلام من أوله إلى آخره لوجدنا الذين وقفوا هذا الموقف الذي يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونوافقتله هذا قلة قليلة يعني مع بالقياس إلى جماهير الأمة أقل من, أقل من القليل جدا ولذلك عندما نستشد مثلا بسعيد بن جبير أو بفلان وفلان من هؤلاء الذين مضوا على في هذا التاريخ الحقيقة نحن نذكر الإمام أحمد رحمه الله اول من نذكر نذكر الإمام أحمد ومع ذلك قال هذه الكلمة العظيمة التي يحذر كأنما يحذر الأمة فيها من الوقوع في هذه الأخطاء التي نسمعها كثيرا في مثل في هذه الأيام شيخنا بقي هناك جزء من السؤال أيضا أرجو وإن كان الجواب عنه تكرر أو وقع فيما سبق في كثير من المجالس العلمية التي شهدناها معكم أو عندكم بارك الله فيهم نحن ذكرنا منهجين اثنين في عند هؤلاء عند الجماعات الإسلامية منهجين كل منهم أو كل واحد منهما يقول صاحبه ويدعي بأنه هو صاحب الحق في هذا وأنه لا يتغير من الأمر شيء إلا إذا طبق المنهج الذي يعتقده قلنا بأن هناك فلنسمهم متشددين نقول الذين يقولون بوجوب التغيير بالقوة مهما كانت النتائج ولاد على ذلك مما وقع في بعض بلاد المسلمين الآن من إقدام بعض الشباب المتحمسين ولا ندري ما وراء ذلك أيضا من إقدامهم على إزالة بعض القبور التي القديمة التي يدعي الناس بأنها قبور صالحين أو كذا والله أعلم ما قدموا أخصد البناء نعم ولست أخصد نبشي القبور نعم وإنما أخصد البناء الذي شيد على القبور في بعض البلاد المسلمين أخدموا على إزالتها بالقوة ولا شك أنه نتج عن ذلك مفسد عظيمة من إهدار الدم واستباحة الأنفس إلى غير ذلك من المفات العظيمة فنتيجة التشدد التي وقع فيها هؤلاء قادت أمثال هؤلاء إلى وقوع إلى أن يقعوا في مثل هذه المخاطر العظيمة والآثار الرهيبة التي أودت بأرواح بعض الناس الفريق الثاني الذي يقول أو أصحاب المنهج الثاني يقولوا لا بد من التدرج العمل الإصلاحي البدء بتفقيه الناس وتعليمهم والبدء بتصويب العقيدة وتصفيتها وتربية الأجيال تربية إسلامية على وفق الأحكام الشرعية والفروع الدينية التي نزل بها الوحي الأمين على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم فنحن نريد أيضا كلمة فاصلة في هذا الأمر حتى يتبين وجه الحق لا أقول لنا مرة أخرى وإنما لغيرنا فنحن والحمد لله نعرف وجه الحق فيها ولكن بيانا وتوضيحا لمن يجهل هذا الأمر وجزاكم الله أخيرا ما أظن أندي شيء زيادة على تقدم إلا أنها كثيرا ممن يدعون الإصلاح ويتفقون معنا على أنه لا ينبغي الاستعجال بالأمر وبالتغيير للمنكر بالقوة وبالشدة لا أعتقد أن كثيرا من هؤلاء الذين يدعون الإصلاح بالتي أحسن هم يشنكون طريق الإصلاح لأنكم تعلمون والحمد لله أن سلوك طريق الإصلاح يتطلب علما ويتطلب علما من نوع خاص لا يعرفه اليوم جماهير علماء المسلمين فضلا عن طلاب العلم فضلا عن من يدعون أنهم من الدعاة الإسلاميين ويبتغون الإصلاح في المسلمين وأن يعودوا بالمسلمين إلى ما كان عليه السلف الصالح أعتقد أن كثيرا من هؤلاء الذين يدعون الإصلاح وقد يسمون بهذا الإسم نفسه هم ما سلكوا طريق الإصلاح لأن طريق الإصلاح هو الرجوع إلى الكتاب والسنة والسنة الصحيحة كما تعلمون وذلك من باب التصبيق لمثل قوله تعالى فإن في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويله هم قد يتفقون معنا في أن طريق الإصلاح هو الدعم بالتي أحسن كما ذكرنا ولكنه يصدق على الكثير منهم قول الشاعر ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس نحن نقول بأن الإسلام كما قال ابن القيم رحمه الله قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه إلى آخر الأميات الشاهد أن هؤلاء الدعاة للإصلاح ما نبهوا العالم الإسلامي ولا فهموهم ودلوهم على السنة في مثل مسألة القبور مثلا لكن إذا ما فوجئوا بأن بعض الشباب أو بعض الجماعة تشططوا وتسرعوا فغيروا وأنكروا المنكر باليد صاحوا بأن هذه شدة ولكن ما هو اللين اللين أن تبينوا للناس أن هذا منكر فإذا ما أنكر هذا المنكر ولو بالشدة هان الأمر لأن الناس يكونون على بين وعلى ذكر من أن هذا التغيير ليس هو من باب عدم الاحترام الأموات ومن باب الاستهان بالأموات خاصة إذا كانوا من, من الصالحين أو الأولياء وقد يكون هنا قبور بعض الأنبياء كما يقال في بعض البلاد إلى آخره حينما يكون الشعب قد هيئة لتقبل هذا التغيير ولو كان بشدة سابقة لأوانها يكون وقع هذا التغيير خفيفا جدا لكن هم لا يسعون لتنبيه الناس وإيقاظهم وتبين السنة التي غفل جماهير الناس عنها فإذا عملهم في غفلة هم سعون فإذا مشتط بعضهم لتغيير هذا المنكر وهو منكر فعلا لكن بالقوة بشدة اشتد عليهم الأمر مضاعفا اولا من ناحية العلمية لأنه ما عندهم علم أن هذا منكر يبغي تغييره وتانيا أن هذا تغيير فعلا اخترنا معه الشدة ولذلك أنا أقول لإخواننا من باب أن نذكر به أنفسنا أن يا إخواننا دعوتنا هي في حقيقة أمرها هي ثقيلة على الناس خاصة أولئك الناس الذين أشرت إليهم أتادوا على البدع وعلى إهمال السنن ولذلك فحينما ندعو الناس الذين ماتت السنن بين ظهرانيهم وأحييت البدع من بينهم دعوتنا تكون ثقيلة عليهم لأنها حق إنا سننقي عليك قولا ثقيلة فيكفيهم ثقلا ثقل طبيعة الدعوة فلا ينبغي بنا أو لنا أن نقرنا إلى هذه الدعوة التي هي حق والحق ثقيل على النفوذ ثقلا آخر هو غير مشروع وهو الشدة في إنكار المنكر في غير محلي إنكار منكر أقول في غير محلي وإلا ما أريد أن أقول أن الشدة ليست مشروعة دائما وأبدا لا إنما هو كما قلنا في الحكمة وميوت الحكمة فقد أتي خيرا كثيرا ما هي الحكمة يقول العلماء أن تضع الشيء محل محله أو في محله هذه الحكمة فإذا كان المكان في الأمر المعروف والناعى منكر يطلب لينا فهي الحكمة وإذا كان أمر منعروف أو ناعى منكر يطلب شدة فاستعمال الليل في محل الشدة هنا هي ضد الحكمة فالذي أريد أن أقوله أننا ندعو إلى الإسلام بالحكمة والمعضى حسنا مع البيان وما نصر للمسلمين وننكر استعمال الشدة في غير معلها لكن الطوائف الأخرى أو الجماعات الأخرى لا يهتمون بإعادة المسلمين إلى ما كان عليه المسلمون الأولون من حيث أنهم يفهمون الإسلام إسلاما مصفا هكذا ينبغي أن تكون دعوتنا سلام شيخنا أنا أستنبط أو أكاد أن أقول لقد صرحتم بما لا يدع مجالا للشك أن الذي يلتزم هذه القواعد المنهجية الأصيلة التي أوضحتمها في هذا الحديث العظيم الطيب هو الذي نستطيع أن نقول إنه على منهج السلف الصالح كتابا وسنة وفقها على وفق ما فهمه السلف الصالح ربضان الله عليهم ومن كان على غير هذا المنهج فهو ليس وإن ادعى وإن ادعى فهو ليس بذاك لذلك أريد أن أقول هنا إن منهج أو إن هذه الدعوة بهذه القواعد الأصولية وهذه المناهج أو هذه الكليات التي أحطم بها في مثل هذا الحديث يجب أن تكون هي المعتمدة في التصور الحقيقي لمن كان على مثل هذا المنهج ومن هنا أذكر شيخنا جزاكم الله خيرا عندما قدم بعض إخوان لنا من الجزائر وجلسنا معهم وتحدثنا لهم وذكرناهم وبينا لهم المخاطر التي تنتظرهم إنهم خالطوا الأمور السياسية فإنهم سوف يلاقون عقبات كثيرة ومع ذلك مضوا في هذا الطريق وفجعت اليوم اليوم فجعت وأنا أسمع نبأا هالني والله جدا منذ أن قامت الفتنة في الجزائر بعد أن أبطل المجلس مجلس المجلس النيابي الذي فازت فيه جبهة الإنقاذ حتى اليوم كان عدد القتلى عشرة آلاف قتيل من الفريقين, من الفريقين طبعا كلهم مسلمون والحمد لله إلا القليل نعم فلنتصور هذه الثمرة ولعل الكثيرين من أولئك الذين يفلسفون الوقوف بالتحدي والقوة والشدة في وجه الأنظمة لعلهم يقولون إن هؤلاء شهداء هكذا يمنون أنفسهم بأن يكونوا شهداء وأنا لا أدري كيف تفسر الشهادة إذا كان وقودها هؤلاء العشرات أو هؤلاء الألوف الكثيرة في فتنة لا يدرى لها مدخل ولا يدرى لها مخرج ونحن نقول هنا لإخواننا نذكرهم أيضا في الجزائر وفي غير الجزائر أن يتقوا الله في دماء المسلمين وفي أعراضهم وفي أنفسهم وأن يسموا الأشياء بمسمياتها أو بأسمائها الحقيقية ولا لا يخرجوا عن الخط الشرعي الذي رسمه الله تبارك وتعالى في مثل قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فاستقن كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير كلمة أخيرة شيخنا يعني بعد هذا كله نصيحة قصيرة موجزة لإخواننا المسلمين بعامة في كل أرجاء الأرض مشارقها ومغاربها وما رؤيتكم المستقبلية لهذا الإسلام وهل سيكون إن شاء الله نصر للإسلام يجري يجريه الله عز وجل على أيدي عباده المخلصين ومتى سيكون ان شاء الله نصيحة لإخواننا المسلمين في سائر أخطار الدنيا هو العلم النافع والعمل الصالح العلم النافع لا يكون إلا مأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي السنة الصحية الثابتة عنه ثم هذا العلم لا يفيد المسلمين إلا إذا كما أشرنا آنفا في بعض كلماتنا المتقدمة إلا إذا كان مقرونا بالعمل الصالح ومما لا شك فيه ولا ريم فيه أن العمل ينقسم إلى قسمين قسم يتعلق بذات الإنسان وبمن يلوذ به وممن له صولة ودولة عليه وأمر عليه هذا النوع من العمل الذي لا يؤذر فيه المسلم إذا ما قصر في القيام به لأنه لا عذر له إطلاقا فليس للحاكم وليش للدولة سلطة عليه في حدود سلطته الخاصة به وبآهله ولذلك فنحن ننصح بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يعمل المسلم بكل ما يستطيع أن يعمله و يحاول أن يوسع دائرة عمله إلى الآخرين الذين قد يكونون بعيدين عنه لكنه باستطاعته أن يصلهم بعلمه وبتوجيهه وهكذا فالمسلمون اليوم في, في فيما أفهمه وفيما ألمسه من واقع العالم الإسلامي اليوم وبخاصة في هذه السيطرة التي تسمى بإيش الحكم الأمن العالمي الجديد في اعتقادي أن الآية المعروفة الآن وقتها ومحلها ألا وهي قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ما نفكر نحن الآن تفكيرا عمليا مباشرا لتغيير حكم الحكام إنما نفكر بتغيير عمل مباشر لحكمنا نحن على أنفسنا وعلى أهالينا ولا شك ولا ريب أبدا أن المسلمين حينما يلتزمون هذا الخط فسيكون من آثار ذلك قيام المجتمع الإسلامي وهنا أنا أعجب من أناس يفكرون بإقامة الدولة المسلمة دون أن يحققوا تلك الحكمة التي رؤيت بعض الدعاة الإشلاميين ولكن أتبع هذا الداعي خالفوه في تلك الحكمة التي تقول أقيموا دولة الإشلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم فما لم يقيم المشلمون دولة الإشلام في قلوبهم في بيوتهم في حكوماتهم الخاصة بهم والتي لا يتدخل فيها لا الحاكم الكافر المعلن كفره ولا الحاكم الفاسق المنحرف عن كثير من أحكام دينه ليس لهذا ولا لذاك علاقة بحكم الإنسان على نفسه وعلى ذويه يوم ينطلق المسلمون في تطبيق هذه الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم يكون المسلمون قد سلكوا وأخذوا برأس الصراط المستقيم وأن ذلك سيحقق لهم أولا المجتمع الإسلامي وبالتالي على مثل هذا المجتمع ستقوم الدولة المسلمة وأرجو أن يكون ذلك قريبا وأنا على الرغم مما نرى مما يحمل الإنسان بطبيعته البشرية على التشاؤم فأنا غير متشائم أنا متفائل جدا لأن طبيعة السنن الإلهي الكوني الطبيعي إذا صح هذا التعبير كما قيل اشتدي أزمة تنفرج. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء بالإضافة إلى هذا أقولها صراحة كما قلتها مرارا وتكرارا اليهود الذين هم سبب هذا الذل الذي أصاب المسلمين اليوم ليس لهم قرار في هذه البلاد وهي فلسطين ذلك لأن من الأهديث الصحيحة أن عيسى عليه الصلاة والسلام حينما يخرج الدجال من المشرق يكون في صحبته سبعون ألف من اليهود عليهم طيل في صحبة الدجال الأكبر فيمر على البلاد الإسلامية ولا يبقى بلد إلا ويطأه هذا الدجال الأكبر إلا مكة والمدينة وإلا بيت المقدس حيث يكون في بيت المقدس عيسى عليه الصلاة والسلام والمؤمنون حوله فهينما يأتي الدجال وعيسى في بيت المقدس إذن ليس هناك يهود يهود في الخارج ولذلك سوف لا يبقى هذا اليهود مهما تجبروا ومهما غلوا في اتدادهم بقوة المادية فالله عز وجل من ورائه محيط وسوف يأتي يوم عما قريب تتحقق تلك الأكذوب التي كان يتستر من ورائها بعض الدعاة من العرب العلماليين الذين يقولون نحن نريد أن نرمي اليهود في البحر هؤلاء لا يستطيعون أن يخرج اليهود من بلد واحد وإنما الذين سيخريونهم هم الذين وعد الله عز وجل بنصرهم الآية التي تقول الذين إن مكنناهم في الأرض أقاموا صلاة وأمروا بالمعروف وناوا عن منكر هذا هو هؤلاء الذين يقومون بمثل هذه الأوامر الشرعية هم الذين سيطردون اليهود من فلسطين وسيلجأون إلى الدجال الأكور وهو دجال الأعور ويأتون في صحبته لمحاصرة عيسى عليه السلام وهو في بيت المقدس فيخرج إلى الدجال ويقتله وتجري المعركة المنبأ بها في الحديث الصحيح في صحي مسلم هناك يتكلم الشجر والحجر إلا شجر الغرقد ويقول ورأي يا مسلم ورأي يهودي فاقتله إذن هؤلاء المسلمون هم الذين سيحققون رمي اليهود في البحر او على الأقل اخراجهم مما احتلوا من البلاد الإسلامية ذكرني في نهاية هذه الكلمة ولعلها خاتمة هذا المجلس إن شاء الله أذكر ب... بالسنة الإلهية الكونية أنا وهي قوله تبارك وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم لذلك أنا أقول مع الأسف الشديد المسلمون اليوم على وضع من حاضر ليس هؤلاء الذين يخرجون اليهود وإنما هو جيل لعنده هذا الجيل الناشئ ألا يتحدث عنه بأنهم يعيشون الآن في صحوة لكن انا في اعتقادي أنها في أول الصحوة لأنها صحوة فكرية علمية لما تقترن بعد معها صحوة تربوية أخلاقية هؤلاء يمكن بعد زمن إن شاء الله لعله يكون لا يكون طويلا هم الذين سيضطرون اليهود إلى أن يخرجوا من بلاد المسلمين وأن يطاح بهم بعيدا وبعيدا جدا عن بلاد الإسلام إذن علينا أن نذكر بهذه الآية الكريمة أنفسنا وغيرنا من إخواننا ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ان انا مستبشر خيرا وعسى ان يكون قريبا الحديث قال ست... على ذلك كثير يا شيخنا ان الله ذو الأرض فرات ما ذوي لي منها رايت مشارقها مغاربها وان ملك امتي سيبلغ ما ذوي لي منها الحمد شيخنا جزاك الله خيرا وأحسن اليك على هذا الذي فتح الله به عليكم وأجراه على لسانكم من الحق والعلم والبيان الواضح المستنير الذي نرجو الله تبارك وتعالى أن يكون سببا في هداية الكثيرين ورجوع الغاوين وردة المحبين إلى الحق لا إلى زيادة في الشر لا قدر الله ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمد في عمركم وأن يبارك في عملكم وأن يجزيكم عننا وعن المسلمين وعن الإسلام خير الجزاء وأن يجعلكم دائما طودا شامخا وعلما عاليا وطريقا منيرا إلى الحق الواصل إلى رضوان الله وأسأل الله أن يفيد المسلمين الذين يسمعون هذا الكلام وفي مشارق الأرض ومغاربها وأن يجمعنا على قدم المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وأن يجعلنا هداة مهتدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خير إخوة الإيمان يطبع هذا المجلس خطبة علمية تحت عنوان ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمن تسجيلات سلسلة السلسبيل الشافي لشيخنا الفاضل محمد إبراهيم شقرة حفظه الله